بسم الله الرحمن الرحيم والسماء اذا تبرجت واليوم الموعود وشاهد ومشهود اتلى اصحاب الاخدود ൂ ഇമാലു മിനു ബജീജിൽ ഹമീദ്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 وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدِ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ بَلْ هُوَ الْقُرْآنُ الْمَجِيدُ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ